ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عجب العجب سعد فقط لا حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة ولكنها ولكنها بآل رجل أم عمارة رضي الله عنها وأرضاه لما رأت حبيبها في أرض المعركة سكالب عليه الأعداء يمنة وياسرة رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت تدافع عن حبيبهم يقول صلى الله عليه وسلم عنها اسمعي بارك الله فيك يقول عنها رضي الله عنه وأرضاه ما, ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم كفت يمنهم عمارة تدود عني، أو كفت يصرخهم عمارة تدود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمنى يا أم عمارة. أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله قال أنتم فقاي في الجنة مخلص وجهك يا خالقي ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل ذنب ذنب عظيم فاخفي ذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل